وهذه سيدة تقول أنا سيدة أمتلك محلا لتزيين النساء وبعضهن يتزين من أجل الأزواج والبعض الآخر وهو الأكثر يتزين من أجل الزينة وأستعمل في تزيينهن بعض الألوان المكياج فهل عمل هذا حلال؟ المرأة التي تمتلك محلا لتزيين النساء إن كان الذي يقوم بذلك رجالا كان العمل حراما لأن فيه نظرا لعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي ولأن فيه لمسا لما لا يحل له ولأن فيه إعانة على المحرم إذا كان يعرف أنها تتزين لمن لا يحل له أن يطلع عليها وكل ذلك وردت به النصوص أما إن كان الذي يقوم بعملية التزيين امرأة ولا يطلع عليها أجنبي معها في المحل فلا مانع إلا إذا عرفت أنها تتزين للاجانب وذلك بمثل أن تراها تدخل المحل وهي سافرة وستخرج وهي سافرة فذلك ممنوع لما فيه من المعونة على الممنوع ولا يقبل تبرير ذلك بالحاجة إلى كسب العيش فالوسائل الحلال لكسب العيش متوفرة والرضى بالقليل من الحلال خير من الكثير من الحرام والله أعلم